يأس. واقع مرير انني ارى ريحا عاتيه من القنوط والياس تجتاح قلوبا قلقه كثيره نظرا لهذا الواقع النازف الممزق الاشلاء واقع مرير لكنني أرى بأن أخطر ألوان الهزيمة أن تمتلئ القلوب باليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه واقع مرير ما أحوج الأمة إلى هذا الطرح الآن لنستلج رثومة هذا الداء الخطير الذي استشرى في جسد الأمة واقع مرير انا مال ما علاقتي بالمسلمين المستضعفين في بقاع الارض فلتسفح دماؤهم فلتمسك اشلاؤهم فليفقدوا اولادهم فلتحطم بيوتهم مسلمون أراهم سكران واحد جمع تفرق لم أرى إلا الصياح والكفر جمع شمله ملك البطاح سفك الدماء وأضروا فينا الجراء ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين اليأس. المؤمن لا يعرف اليأس إلى قلبه طريقا أو سبيلا لأنه على ثقة مطلقة في وعد الله وفي وعد الصادق رسول الله يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله يوم ويثبت أقدامكم ياخي لن ينصر إلا من حقق الإيمان وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم فلنملأ قلوبنا أمل بشرط أن يدفع هذا الأمل ويضخمه العمل, العمل.